بسم الله الرحمن الرحيم و اذي ذاك القنصمر بي في حجز ان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 تحبون المال عبا جمى كلا إذا نفكر الأرض ذكى ذكى و ay Wangin au bu kawan man ku fam fam fam ba Wangin لا يعذب عذابه وحد ولا يوفق وساقه وحد أن يتبى النفس المطمئن